வனுஃஃி சூரி ஃபாய் கிஷம சும் மனுஃபி ஹஃபி உஹ்ராச இம் مَا نُفِقَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَأَنَّ النَّبِيِّينَ وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَأَنَّ لَن نّعذلَنَّهُمْ وَلَن نّظلمَنَّهُمْ وَقَضَيْنَا بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقَضَيْنَا بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَأُوفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَإِذِيقَ قَلْبِ نَكَفَؤُ إِلَى جَهَنَّمَ مَزْمَرًا حَتَّى إِذَا دَرَاؤُهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خُذْنَتُهَا وَقَال لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِهِمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَ هناكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا قالوا بلى ولكن حقا كلمه العذاب على الكافرين قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمارا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم وقال لهم خذنتها سلام عليكم طيبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأرثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء نعم ما ألهو العاممين